و أ س ر ا ل ن ج و ى الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم افتاتون السحر و أ ن ت م تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم بل قالوا ا ض و ا ث أ ح ل ا م بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا ب ا ي ة كما أ ر س ل الاولون ما آ م ن ت قبلهم من ق ر ي ة نهلكناها أ ف ه م ي ؤ م ن و ن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 وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قومنا خرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون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 ولرض وما ل ر ض و بينهما لاعبين لو ردنا ان اتخذ له ولتخذناه من ل د ن ا إ ن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل ف ي د م غ ه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل من موسوعه ا م ا ا ت والأرض ومن ن د ل ا ي س ت ك ب ر ل ن عن ع ب ا د ت ه و ل ا ي س ت ح س ر و ن ي س ب ح و ن ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر ل ا ي ف ت م و ن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 ام اتخذوا من دونه آ ل ه ه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا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 وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عناياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن م ي س و ع ه ا ل خ ا ل د و ن ك ل ن ف س ذائقة ا ل م و و ت ن ب ل و م ب ا ل ش ر و ا ل خ ي ر فتنة و إ ل ي ن ا ترجعون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 قال لقد ك ن ت ه الهدى شركه د م و ي ه غير ربحيه ذات ل مضمون ا م ن ت م ا ع ي ن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 ونجيناه ولوطن ل ل ا ر ض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوبنا فله وكلا جعلنا صالحين وجعلنا هم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم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 وكنا لهم حافظين وايوب اذ نادى ربه اني مسا ينضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا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 حتى إ ذ ا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون و ق ت ر ب الوعد الحق ف إ ذ ا هي شاخصه نبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غ ف ل ة من هذا بل كنا ظالمين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 لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم, هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب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 وان دليل عله فتنه لكم ومتاع الى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون